بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا سيدنا محمد أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انذاك قال وان تصحى الله تعالى اعلم رحمة الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بها شرع النواتف رحمه الله تعالى في الحديث عن مسائل ثلاث متعلقة بالحديث معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذه الشهادة لا تقوم لها قائمة إلا بتحقيق هذه المسائل الثلاث المتمثلة في بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق عقيدة الولاء والبراء هذه المسائل الثلاثة ولما كان المسهد إلى ذلك كله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع بالمسألة الأولى إذا لا يعرف الإنسان حقيقة العبادة إلا عبر ما جاء بها غسل ولن, ولن يحقق العبد عقيدة الولاء والبراء إلا بمعرفة ما جاءت فيه الرسل فإن قضية تحديد ما هو ولا وما هو براء وقضية تحديد ما هي العبادة أصلاً قد ذلك مرد إلى ما بينه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عن الله تبارك وتعالى فهم بينون مراد الله عز وجل قال مؤلاء رحمه الله تعالى على كل مسلم ومسلم هذا أمر طبيعي إذا عرضنا هذه المسائل الثلاث ومتعلقها بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا عن حديث معاهة لما ذكر الله أنه يأتي قوما من أهل الستام قال فإنهم أطاعوك لذلك أجابوك أطاعوك قبلوا منك عرضوا ذلك حققوا ذلك وذلكنا عائدين ماذا يا إخوان؟ إلى سهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله إذن هي عذن عجل كما فيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ولها خواهد ولها قوابط ولها شروط ولها لوالد ولها نواقف كل هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل إذن هذه الكلمة ليست مجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد من تحقيق معناها بدون الواقع وانتزام لوازمها والانضباط بشروطها والتخلص من نواقضها ولا شكرا للتخلص فرعا من علمتها فتعلم هذه النواقب لكي تنأى بنفسك عنها لكي تحفظ على نفسك شهادة أن لا إله إلا الله عنه محمداً والسلوث هناك حديث مخيفة كحديث أبي الرير في المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام بهاده بن أعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي ك قال أولو نسي مؤمنا ويصبح كلاحظ سوعة الانقلاق والتغيير من الإيمان إلى الكفر بين عشية الوضحاء تنقل بالإنسان من الإيمان إلى الكفر بين ليلة الوصف لحقها يتغيض من الإيمان إلى الكفر لا شك أن هذا ذال على أن من الفتر ما هو عظيم لا تيما على الذين يعبدون الله تعالى على حر إذا كان يعمل الله تعالى على حرفه ولا يعرفه معنى لا إله إلا الله إلا عربا إلا نزر يسيرا وبالتالي هذه الكثير من بالله الله سيكون لها الأثر العظيم البليل في دينه بهذا الإنسان بسم الله السلامة والعالم طرعا قبلها قال تعلموا هذه المسائل والعمل فيه تعلموا هذه المسائل الثلاثة والعمل فيه أي لا يتعلموا لا يتكرتوا ولا للمعلومات ولا للتأكل بها الحياة الدنيا لا للمشهادات ومراجع إنما للعمل بها للعمل بها أولا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أن الله خلقنا ورزقنا هذه المخدمة يستدفع عليها الجميع العباد من المؤمنين والكافرين إلا أولئك الذين يمكنون منذ الإله والرياض بالله وهم مع ذلك يحتركون ضينا لأنهم يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولهذا قال بعض الهن لابد الإنسان أن يعبد لابد له أن يعبد حتى هذا الملحك هذا الدائري يقول ما يهلكنا إلا أذى يعني عيده شيء يهلكه كما أنه عنده شيء أحياء كما أنه عنده شيء يرزقه إذن هو يعلم منه قال إن هذه السجارة حظمه هو لم يحضر نفسه هو لا يرزق نفسه هو لا يعلم متى تموض هذه النفس ولا لا يدمغ يجي على هذه النفس يسهرن عن روحك ذروحه من أمر رب ما أعوذكم الحمد قليلا على كل حال لا بد للإنسان أن يعلمه هم منه من عبد الحجر الشجر البشر الملائشة الكواسر أجدهم الأهواء ومنهم من عبد الله الواحد القهار جل الله في ذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا فدل مقدمتنا الخلق والرزق يحتج الله تعالى بهما على عباده في تحقيق توحيد أنه لا معبود بحق إلا الله هذا الذي تستغيث به هذا الذي تعلق فيه الآمان رغبة ورغبة هو الذي خلقت هو الذي رزقت كان الجواب نعم فذاك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. جل الله أنت تعبد الله وإن قال لا ولن يخلقني ولن يرزقني. لكنه كذا وكذا فالله تعالى يبين في كتابه أن الذي لا يخلق ولا يرزق لا يمكن أن يكون إلهاً معهولاً أبداً ولئن من خلق السماوات والأرض ليقولون من الله قل أبرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بذر هل هن كاشفات غر؟ أو أرادني رحمة هل هن ومسكات رحمة؟ قل الله عليه وسلم تبين الله تعالى أن من يحفظ ويرسق هو الذي يحفظ وحده ولا شديده قل أعوذ رب الناس ملك الناس إلهي لا لا أبدا طالما لك اعترف أنه هو الذي خلقت ورزقت يحييك ويمينه خلق السماوات والأرض سيئ الأفلاك والكواكب هو الخالق وهو الرازق وهو المالك إذن لابد أن تعلم أنه لابد أن يكون هو المعبود عيدا المعبود وحده لا شريكا أقوام اعترفوا من قدمات القرى قال الله يحضر ويرزر ويملكنا لكنه لا يحكمنا هؤلاء الذين حكموا يضطاهم اتخذوا آلية من دولة آخروا قالوا وليس هو وحده الذي يصرم الكون وليس هو وحده الذي يعلم الغيس وليس هو وحده الذي يبرجوا كربات ويبين أنها فات ويهب الولد وأوائلا اتخذوا من الله آلية وكل هؤلاء الذين بالله جل وعبا ولياد الوليد قال ولم يتفكنا هملا الله تعالى نزه نفسه عنه في هذا العبد ويخلق خلقا لا لي شيء أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله نزه الله نفسه تعالى الله نزه الله نفسه الشريف عنه في هذا العبد وقالت على ايحسب الانسان الا أي يحسب الانسان تفهمت ان كان ايحسب الانسان ان أي يترك سدى هكذا لا يفبرون لا شيء القلب قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبد قال بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار قوله فسنرسل الينا رسولا رد على لأنه لو ترك الخلق هملاً ما أرسل إليهم من يوجههم ما أرسل إليهم من يؤمرهم وينهاهم ما أرسل إليهم من يبينهم نعم الله عليهم وأن الله جل وعلى يليد أن يتوب عليهم وأن الله تعالى أترمهم إذا خلق الخلق ولا يبروكم هملاً ذلك إرسال الرسول الذين أنزرت عليهم الكتب هذا لأن الله تعالى ما خلق الخلف عبده ولا دركه سدى بل أرسل إلينا رسوله وطالما أنه رسوله من عند الله فما هناك بالله أن يطاع ما هناك بالله أن فمن أطاعه دخل الجن ومن أطاعه دخل النار قوله من أطاعه دخل جنة أفضل طاعته في الله والمؤلف هنا يتكلم عن هذه القضية المؤلف المؤلف لا يتكلم عن شخص أطاع الله في الصلاة وهو يقوب بالأضرحة راضي لا يتكلم عن رجل أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة وأدىها على وجهه وهو يحكو بالطاهو لا يتكلم عن هذا يتكلم عن الذي أطاع الرسل في أطل دعوته ابتداء لأن كل طاعة لا تنبني عنها على هذه الطاعة الأصيلة هي طاعة فجعلناه غباءا منذور يتكلم عن طاعة مخصوصة في أصل الطاعة وسر قبول الطاعة تحقيق التوحيق تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدها ينظر في باقي الأعمال ينظر في باقي الأعمال ولهذا قال بعدها ومن عطاه دخل النار لا الشيخ من الخوارج يقول الشيخ من الخوارج يقول من عطاه دقال النار ولم يفصل إذن كل معطية تدخل النار وهذا قول من يكون الخوارج لأن الخوارج يبطل ويقرروا بأن صاحب المعطية مآلوا إلى أين؟ إلى النار وكذلك هو قول من؟ المعتنزل كذلك قالوا يا صاحب المعصير قلت النار اختلف في حكم في الحياة الذنية المؤمن الرحيم والله تعالى يتكلم عن المسائل التي لا يسعى الإنسان أن يجهلها وأطفى ما هو التوخير الله تعالى أمر بطاعة الرسل ماذا قال تعالى في الرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ما هو أول أمره؟ أن يعبد الله وأجسنب الطاعة هنا هذه الطاعة يتكلم عن المؤذم قال acceptable了 على عبد الله ما لكم من إله غيره عن جمعة غسيل من الرسل يقول له قادر قد الله ما لكم من إله غيره هل الطاعة لأن تتكلم عن المؤذم وهذه هي المرصوبة التي duyة وانوا الرسل فيها أول Bell juci وهذه التي نعطينا الرسل فيها كنا من أهل النار لأن أحسان الرسل في التوحيد معناه نقوع بماذا؟ الشج بالله جل وعلا إذن قوله من عصاه دخل النار أي ممن عصى الرسل في توحيد الله عز وجل فأبى إلا الإشراك بالله أو أبى إلا ركوب المكفرات أو أبى إلا النفاق الأكبر فكل هذه المعاصي توجب لصاحبها دمول النار والقلود فيها او لا نقول توجب نقول يدخل صاحبه النار ويقل يجيب فيها ان كلمة توجب قد يستمر بعض المجلات ن... لا ما نقول توجب لان اجاب الشيء لا يستمر تحققه وليس كذلك اقوام توجب النار اي مثل يدخل النار لكن الله عفى واضح لكن مش ان قطع الله عليه السبيل فلا نقول وجبت له النار لهذا الاحتفاء حتى لا يدخل عليه المنخل الارجاء ال ال لكن ان قد وجبت عليه النار اي حطت عليه النار وكلمة العذاب اذا صحيح اذا نقول المجري والكافر والمنافر النفاق الاكبر كلها هؤلاء هم حطب الجهنم لها وارجونهم فيها خالق حسناً استعملنا وجبت بالقيد النبوي والقيد النبوي قال صلى الله عليه وسلم لما سيئ من المجبة من المجبتين من لقي الله ليشئ به شيئاً وجبت له الجنة ومن لقيه يشئ به شيئاً وجبت له النار وقال في الرجولية وجبت وجبت فلما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما حِزُهُمَا فكذاً وَمَلْ أَخَرْفَكَ إذن وجبت الجنة وجبت النار بمعنى أن هؤلاء لزوم أن يدخل النار فيكون اللزوم بمعنى ماذا؟ اللزوم لا قد أن يدخل نار جهنم قال والدليل قوله تعالى دينا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى برعون رسولا فعصى برعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم رسول بشارة وامتنان وإنعام يمتل الله تعالى على عباده أنه أرسلهم رسول ما تركوا ما ملكم هذا ما برحمة الله تعالى إذن لو جدنا في الدنيا حدثنا أن نعبد الله كيف نعبد الله وما هو الذي يحبه الله ويرضاه ما هو الذي يكره الله ويرضاه إذن أعظم نعم من الله جل وعلا أنه أرسل لنا الرسول وأنزل إلينا الكتب في هذه الحياة تدني وهي الندارة كذلك وليهذا قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي كل أتاه رسول أهل الإيمان أتاهم رسول أهل الكفران أتاهم الرسول القل بشيء واحد اعبد الله ما لكم من إله غيره كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وفرعون علم على الطغيان والكفر والعتوب والتجفل ومعرفت الحق وكثمانه لقد علمت ما أنزلها ولا يلا رب السماوات والأرض بصائر بصر واضحة بينا جلية ترى لا تأفى على أحد بصائر وإني لا أظنك يا بالعون مذبورة أي هاركا معذبا قال تعالى فعصرت العون رسولة فأخذناه أخذا وإبلاه هذه الأبكة معنى شعائل المؤذن فَمَ أَطَعُوا جَرْضِيَنَا مَنْحَصَلْ دَخَ الْنَارْضِ أي يتكلم عن أصل التوحيي عن أصل التوحيي لأن في العقول مع موسى أبا ماذا؟ أبى أصل التوحيي لم يقصد قال هم الربوكنا يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وثم هذا قال هم أبا قروني أولى؟ مع ترف إلى الآن يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسلاف أسلاف السماوات فأطلع إلى إله ما عند لكم من إله غير أنا ربكم الآن إذا كان يجادل في أصل التوحيد في أصل حق الله تبارك وتعالى فعصى في العام الرسولة فأخذناه وبيلا فأخذناه أخذا أما عقلنا بالسنوة جماعة المعقص سيأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل عندما يتكلم للمؤلف عن وعن الله ذا العام قضية الإيمان وعندما يتكلم عن تعذف الأعمال بمسمى الإيمان بذل الله تعال. شاهدا عليكم سيشهد على العبادة. فيشأل عليه لما أوحى الله تعالى إليه ولهذا يأتي أخوام القيامة عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيسأل عنهم فيقال إنهم قد أحدثوا بعده بدلوا بعده لم يزالوا يرتحون قهقرا بعده فيقول صلى الله عليه وسلم سفقا سفقا لمن بدل بعده في المتواجف الصحيح أي مثل أنا سجد الرئيس وليه من الصحابة رب الله وغلق. هؤلاء يسخلون النار لأنهم بدلوا والله تعالى أثنى على فريصهم للعبادة الأولى وما بدلوا تبديلا حفظوا من محمد العريق صلى الله عليه وسلم عملوا به نزلوه في واقعه وسيف المزيد عن الحديث عن اللي صلى في الأصل الثاني من الله عز وجل والأصل الثاني في البخار من حريف جابر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ نفر من الملائم فقالوا اضربوا لي هذا مثلا فقال بأهم إنه نائم وقال آخرون إنه نائم للقلب يقضان اضربوا له مثلا فقالوا مثله كمهج رجل بنا دار وصنع مهدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأتوبات ومن لم يجب الداعي لم يتقل الدار ولم يأكل من المأتوبات فقالوا أولوها له يبقضها فقالوا إن هناك قال آخرون هناك القلب ويقضان فقالوا الدار الجمع والداعي محمد صلى الله عليه وسلم من اطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد الله البخاري في البخاري في قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنه الا من ابى قال وما جاء ابي الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد فقوله صلى الله عليه وسلم فقد أبى لأنه يتكلم عن عموم المحص وهذا هو الضفر الشرعي فقد أبى يقول فقد أبى أما قولنا فقد دخل النار فنفذ من التفصيل فيه أو نحمله على مراده المتكمل حيث نعرف مصوله ومطلقاته فقوله فقد أبى أي أبى طلع ثم هذا الأبيان هل يدخل به النار أو لا ما أبى فيه فإن أبى التوفيق حق عليه النار إن أبى ما دون ذلك مما ليس بمكفر فأمره إلى الله عز وجل إن شاء الله عزبه وإن شاء عفى عنه ولكننا نقطع يقينا أن هناك من أخاف الموحيدين من سيدخل النار أطعاً فسيكون تفصيحانا في الكلام عن مرشئة الوقافة بإذن الله يتعالي. قال فأقدناه أخذا وبيلا أخذا وبيلا أي شئيبا عينفا غريبا سلبه الله في البيان الذي كان يتبجح بها أليس ليمون ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أغرق في هذه الأنهار التي تبجح بها في هذا المثل الذي تبجح بها الله عز وجل وفي هذه الأيام نشهد بحمد الله جل وعلا إميار الملكة الجبري كيف ينزح الله تعالى الملكة من أقوام يشبثوا به عشرات السنين ينزجه الله جل وعلا بأقوام عزة لا شلاحة معه أمر الله إذا نفذ لا حيلة العبد معه قال الله جل وعلا وإذا عراد الله بالغوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واجه لا سلاح ولا أمل ولا عزال ولا جيش ولا أسلح وركب ما, ما عجيب أقوام عزل لا سلاح معهم يهجب الله تعالى في هذا الباطل وهذا أنكى في جبوس هؤلاء إذ لو أنه الغزي لقي ما عبد القتل وهزي صمت إلى أقل حب لكن ينزع الملت منه بأقوام لا سلاح وعندك باستخبارات وعندك كل شيء وفوق هذا كله تخبر مسبقا في يوم نزع الملك هذا أشد يا إخوان ولهذا منهم من يدخل في غيبوبة ولا يفير ومنهم من يمتنع عن الدواء ومنهم من يبدأ يهرج كما يغرج الصبيان والساقي دائرة بحمد الله عز وجل الشاهد يا إخوان فأخذناه أغضر وبيل هجل خاصة بفرعون كل من تفرحا أخذه الله جدا وعلا أخذا قبيلا إن الله لا يمري للضال حتى إذا أخذه لم يفلده فإذا أخذه لم يفلده فإذا هذا الأولى لابد من تحقيه يا إحوان في التوحيد نراجع عنه سنة نراجع أهليه وأقاربنا في قضية توحيد الله عز وجل هل عندهم من شك؟ هل عندهم من نافل من الإسلام؟ لمسائل كبارة يا إحوان عظيمة هل يصلون أو لا يصلون تلبس صلاة كفر بإجمال الصحابة والسيحة شاء الله عز وجل ننظر بأحواله المعاصر كيف هم معه فإن المعاصر بريد إلى الكفر تستدرب الإنسان شيئاً فشيئاً من صغير إلى كبير من كبير إلى كفر والعياضة مثلاً هكذا يرفض إستيطان معاصر حتى يقع الإنسان الكفر بالله تماركاً وابتع بل وهناك ما هو مخيف كذلك عندما يستمرئ الإنسان المعصر بعد قليل يستحل هو العياذ بالله فلا يقبل أصلاً تقول له هذا منكر إذا قلت يتقل يقول لك ماذا ما ما ما هنا معما يتعطى منكر يتعطى محرماً لكنه رأاه حسناً الآن صار, صار عنده ومن طبيعي صار مستحلاً له هو بالله بل بعضهم يقول لك أصلاً هذا ليس بحرام من قام لك أنه حرام تقول يا أخي قال الله كذا وقال رسول الله صلى كذا هذا حرام واضح فيه يقول لا أنه قال له حرام هذا من جبائي ماذا؟ جبائي أنه استمرأ هذا المنكر فينتقل من حالة الإيمان إلى حالة الكفر يا إخوان بالأمس كان مؤمن عاصر مؤمن عاصر الآن استحل المعاصر فوقع بماذا؟ الكفر بالله والعياد والسلام تو فإذا لابد من تحديد طاعة الفصول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمنكرى فيما تحب فيما في لا فيما تنشط له نفسه وفيما لا تنشط له نفسه أنت مور بالطاعة على كل حال وقد ضرب الصحابة رضي الله عنه أروع الأمثلة في هذه الطاعة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا هكذا قال عم رافع بن خليش وانفصان إمام موسي فيما رسيل عروا بن جاء الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا سمع عبد الكرمة ابن رواحة وهو في الشارع ما وصل للمسك في الظاهير في الحر الشديد فجلس فمكانه حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحر جالس لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ويعميه أو لأنه أقض العموم اجلسوا علي شبط عموم الكل يجلس فحيث مكانه وجلس ما تحرك المكانه رضي الله عنه فلما أصدر النبي صلى الله عليه وسلم بخبري قال زادك الله فرصا وقواعية من الله ورسوله ذاك جيل كان ما ينقلل بين إليه ورسول مطرحا آتنا قال رسول الله سلم سمعنا وقفعنا وتعرفون حتى بيريرا في الخواتيم آيات البقرة يا رسول الله حملنا من الصلاة ما نطيف حملنا من الأعمال ما نطيف الصلاة والصيام والزكاة ولكن هذه الآية يا رسول الله لله ما في السماء وما على الارض انزل بما في انفسه موطوق يحاسبكم به الله فاعلم من شاء وعدم ان شاء الله على كل شيء قد ففاطر وترى تريد تقول كما قال اهل سبين قبر سمعنا واطعنا قولوا سمعنا واطعنا قالوا سمعنا واطعنا فلما زادت فيها الانس الله تبارك وتعالى انصفها آخر آيتين من سورة البقرة آمن رسوله من عزيزة الآخرين من السورة كان التخفيق باشر اليسر عنه الناس إحوام في الشريعة التخفيق في الشريعة ما خيراً مجيس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرئيس اللي اختار أي ما مالاً يكون يثمن كما تقول عزيزين الصلاة فإذا كان يثمن كان أبعد الناس عنه وكان الصلاة يقول لأصحابه أكثر من مناسبة إني أثقاكم لله وأخشاكم له فاختار لنا أيسر وهو الأجهر وهو الأعلم بربي عليه الصلاة والسلام فلا يترسل يقول له يسر والرسول يسر هذا شرعه ميسر الله تعالى عندما أنزل اليوم أتوفركم دينك وأتوفر عليكم نعمة ورديكم إسلاما دينك هذا هو الشرع المختار المطفف الميسر الذي اختاره الله جل وعلا بإعجابه فلنباك لإطلاعك الرسول صلى الله عليه وسلم ولنعلم أنه لا يجد أملاً لحالي من الأحواب أن تقدم طاعة مخلوق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان ذلك المخلوق أبداً الطاعة مقيدة بالمعروف والمعروف لا يكون معروف إلا بالجداد والسلط فلابد أن نعلم أنه لا طاعة المخلوق في مغزية الخالبة الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه واحد في عبادته لما لكم مقرب ولا نبيه مرسل والدليل قوله تعالى وأن المتاجد لله فلا تدعو مع الله إلا أحد أن الله لا يرضى هذه الصفة ثابتة لا عز وجل رضي الله عنه ومرض عنه صفة الرضا الله يرضى عن أقواب ويشرف على آخرين وينتقل من آخرين ويكره الشيخ سبحانه وتعالى ويكره أقوامه حمد رجل الله وبيعه لك هذه صفات هذه اللجلة وعلا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أحد النترة في السياح النفي تفيد العموم وهكذا النترة إذا جاهش في السياح نفي أو نفي أو شرط أفاد العموم إن الله لا يرضى أن يشرك معه وحده في عبالته لا ملف مطرب ولا نبيه من باب أولى أي شيخوان الولي الصالح لأن الولي الصالح لن يبلغ أن يكون ملكا ولن يبلغ أن يكون رسولا أنه ليس كذلك فليس هناك أحد يضاع في الشرك مطلقا ليس هناك أحد يضاع في المعاصر والمنكرات أبدا الله لا يرضى ذلك أبدا ولا يرضى أن يصرفها شيء من العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى الله فيه حلاء فمهما كان طلاف العبد لا يجوز أن تصرف له شيء من العبادة لا من ذل ولا من قضوع ولا من صرف شيء من أسماء الله إليه تعلم الغير ورزق العبادة وتصريف ملكوت في السماوات والأرض ورزق الولد وتغيير حقائق الأشياء وقلبها من ذكر الى انثى وانثى الى حجر وحجر الى بشر الى غير ذلك ما ينسبونه والعجيب ان هذا الذي ينسب الان هذا يعتبر حقيقه يا من يعني الشرك الحديث يعني شرك جديد هذا حقيقه هذا النوح من الشر ما تتلم به فيما أعلم أحد من الكفار من قبل يعني ما هناك أحد من الكفار من ذكر الله تعالى جبران في السنة ومن ذكر الناس ليرهم ادعى عنه يخلق ويقول فيه هناك أحد يخلق, يخلق ما هناك أحد يخلق غاية ما ذكره النموذ أنا أخي وأمي أنا أخي وأمي فضرب المثال بما ذكر رجل محكوم عليه بذرة فعفى عنه وآخر معروب بريف قتر لكن هل هناك أحد المسرقين قال انا أطلق وحول هذا الجدار إلى بشر الآن وحول هذه الشجرة إلى أن رأىه وسميها بخيتة وتعيش أربعين عاما ثم تموت هذا موضوع لكورة الصوفية الآن موجود تغيير حقائق الأشياء من العدم. قلب الأشياء ولهذا طلعون على ارض عملت السحر ورمى موسى بقول انه لا كبيره بل هو كبير طلعون كبيره الذي علمه موسى لكن رمى رمى بها موسى ورمى بالدايه في الذي فيها السحر ورا اشياء حقيقيه تتغير راى عصا تتحول الى حيه الى حيه وهو لا يعرب الا السحر مع جبروتي والدعائيه الوهيه و الى غير ذلك لا يختي غير هذا ولهذا كانت غاية احلامه كانت غاية امنيها ان يحلم بمتريال الشرف بل نتيل قبل شهرين مثله فقط هذا الذي يحدث به لمسه يتمناه اما ان يقلب بعر العقب الى حيه ولو اجل يد بيضاء سوء. من غير سوء الى بيت بالغير مرض ولا مرض هذا ابدا ما كان يخطر على بالي في الاول لأن هذه الخصائص من يا إخوان؟ رب العالمين جل الله بي أولاد هو أولا الذي يقلب الأشياء يقلب النار من صفة الإحراق أن تكون برضاً وسلاماً على إبراهيم يقلب البحر من صفة الإغراق لكي لا تخاف دركاً ولا تخشى في عليه الصلاة والسلام هو قوم الله تعالى هو الذي يقلب حقائق الأشياء هؤلاء زعموا لأوليائهم أنهم يغيرون حقائق الأشياء يقربون الذكر أنثى والأنثى ذكر والحجر بشر والشجر أنثى بل ويقول عندي بحر من الأولاد بحر من الأولاد لما جاءه أحد فذهب دورا إلى أحد هؤلاء الأولياء فقالت إني لا أنجبك ذلك قال أنت لنت تنجبين ما, ما في السبيل نظرت اللوح المحقوق فقرأت أنك لا تنجبين فيأي السفين وذهبت إلى شيخ أردال الشيخ وندك أكبر منه فذهبت إلى ذاك وقلتها قال لا لا لا لا لا تنجي فذهبت وقال ذاك وقال بالصفحة وأنجبت فذهبت إلى ذاك وأخبرته قلت انتقلت كذو فنهر ذا غبان وشري ذا قال لسا كيف تكسر كلامي أنا شدت اللوحة المحبوضة وقال بقيت المرضي أمتلي تولدتها من وجه تلوى الجنة من وجه قال لي عاين هنا فعاين لقى بحر من من هنا هذا إخوان مكتوب موزح ليس بالضحف والله يا إخوان. والله هذا مكتوب في كتبه هنا. يعني لو أحب الله مصاب لعب يعني يأخذ الوليد ولن يغير فيه يشبه وليه يعدل وكذا اللهم استعى اللهم استعى نبدل في الدرس القادم والله تعالى درس المغرب غير قائمة الشيخ مازال متعفة ندعوه لنظارك الله